111. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 112. فيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا من كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل أن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن تتبعون 119. وإن أنتم إلا تخلصون 110. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين 111. قل هلما شؤداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 119. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 110. ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفراحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون